بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم تقم كسلسل نجالتها أن تكون له جنة أورون إسافته من نخيل وأعنب مكنغلي في نبر راكتاته نخلجك مقتمرته أعنب مكا ويني أموراي تجري من تحتها الأنهار كياتو جل أوروساني الأنهار لقين له فيها من كل الثمرات نمتشاف كتي فيها أوروسان كيستي من كل الثمرات فرين كتاتي شوفا فرين أدى إررا إرقكنا فرين إررا مرقتيه وأصابه الكبر حالا نمتشكنا من قدمني قد شويتين دلوا من أن متجونين وله ذريعة ضعفاء يقولن إسالل للعفتر أجولتى قابا ورثان جروف دندتوم فأصابها إعصار فيه نار هبمبلتين أوفته جبده كذلك يبين الله لكم أكثر ربين ادى اسني باءه آيا وفي الالايات يچون آياته لا اكثي ثين قد لال تني وبت في يجر يا أيها الذين امنوا يا ور رب ت امن من طيبات ما كسبتم كن ندا وان غغاري قر ركتن ومما اخرجنا لكم من الارض وان تدشي الرئيسني بافن فريون ادد الر ولا الخبيث هيادنا فقطا منه وراتي سنسلرا تنفقون كننشونا زكافا وراتي سافر التاني وراتي سافر التاني وراتي سافر التاني هيادنا ولستم بآخذيه ودو إثني كنني إثنهم فؤتني متاكثنيه الثاني هو يراسل نما هيادنا إلا أن تغمضوا فيه يوجد قبطا مليء يوجد قبل سنين، مال بورسلا ابن يجتمع بورت ملء تسعينه وعكثينا منكنا عدته، وعلموا بيق أن الله غني حميد ربنا الآن الدريس نفقاك سنرى حميد فارفماه على كل حال الشيطان يعدهم الفقرة شيطان هي يمئثني بيلمة إن كننا هروته السلس جلال أمتهي يوم الثاني إثنين جرى شيطاني ويأمركم بالفحشاء وأن أبدو تسين إيمارة بخلت تسين إيمارة ذكار وقاتشو تسين إيمارة فحشاني أثيقني وأن يوفي ذكار وقاتشو يو كان دن أمة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا رب إثن إيمارة يو كان بين لما إثنين قدام مغفرة منه وفضلا إسني أرارمو في دتشا ودي إسني ديفي رزقي إسني بين لمربي أقى شيطان هيو إسني بين أ ربي الآنمو إثندروم صفي إسني أرارمو بك إسني أرارم في دي إساء بكا بوسا في للرزقي سن والله وافيع فضل عليم من بقاعدا على نما اساجت توكنت لل الحكمة الحكمه من يشاء نكن ربي علمي ابافه لي حكمة يكون علمي فائده قبدو ابافه دي كن ومن يؤتى الحكمة نمنح حكمه كن فقد اوتي خيرا كثيرا علمي عملانا من ربي ساكن خيره الدو ارغته مالف بودن اسا ملكي أبدي وأنت عزيز. وما يتذكر إلا أول الألباب نمني آي ربي جرفة ماي جلوهنجروا وراء قليك أبو ملاك نمني قليك أبو آي ربي لالي تين جرفة ما قاكلين كمني آي فيديه جارج تين جرفة مو. وما أنفقتم وأنتم بفتنيك النتياء المنام يعم من توتة من نفقت هرو زكاة بافتاني وقا صدقات نتا أو نذرت من نذر يوقع نذر إذن قراغ وتنيتن بافتان نذري سنفرى جيستا الله يعلمه ربنا الآن نبيكا قالت الرجل وما للظالمين من أنصار ظالمتوتا نمني ساني تمثوهنجرو نمني ظالماء زكاة أورغتا زكاة ربي فهو ظالم أجل نموان سلا بككاهم بارباكستو إنكيني ظالم أجل ثم سنة من إساتهم سلطة قج لينجروا جنا ربي إن تبدوا الصدقاتي صدقاك أنت يوم الإفتني كنتا فنعم ما هي واتوله وإن تخفوها يوم إفتني قنامني سنر جنتي ليسا كنتا وتؤتوها الفقراء هيسا بافتني كنتنفه خير لكم فهو خير لكم هي سا بافتني كنوتو فهو خير لكم إن عنكم من سيئاتكم رب الان يفني دي سيسن الراحهق ديليت والله بما تعملون خبير ربي وان اسن حجه بكاركي في دوبا يفني خبير جا جونكي سادوبا بكاجد تو وانت تقول له دوبا ايا قرانكي سكي واي نظري دبن Nazrin kuni bye ee namad ibejira Namnigarin, jo aia kii rabbi nafa jisee Jo abba kii rabbi nafa jisee Birdi Hagana Masgida kenna jere Nazrin sihakana Nazrin isaamit, akasimi Nazrin Jo kani jo rabbi vaan akanan avode, vaan akanan avode, ja nazri, jaa, sanjari, nazri akasimsi, nazri shariada, lafuma kate, rabbi kii aia kii birdi kumatokumasgida kenna jere Nazrin isaakana wan hakasiratintainen uffirakahu jettu ni gorajette kaman rei pudub dayo abba kyanafaisio yo ali kananagud yo ka kavalu kana kanayo isin ingalin duban dubisa salamu alaikumurahmatullahi wa barakatuh